وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانٌ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرَةَ وَقَالَ الْآخَرُ يُنَفَّقُ رَاسِيخٌ ذَنْ تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ نَبْتٍ نَابِتٍ مِنْهُ نبئنا إِنَّا نراك مِنَ الْمُحْسِنِينَ